بوك تو چتير يست أربعون أربعون السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق إزمينة من فضلك من فضلك. موجت لي دمى بمعنته. هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ كادى ماوفد دبّر الрестوران. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ پويدت ليو زداغولو. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Potua <تصفيق> ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. <تصفيق> ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Potua <تصفيق> odete ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. ثم إذهب لجهة اليمين مئة متر. можете يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. можете استوتكا دزيمتة يترمباي. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. можете استوتك دوزي يпозادي مني. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. كاكو دستينام دو فوتبالسكيو ستاديون. كيف أصيروا إلى استاد؟ كرة القدم. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ رمينت جو مسط. الجسر. إقطع الجسر. بوذة نستونيلوت. أعبر النفق. أعبر النفق. بوذة دوتريت سيمافور. Сир хатта фца иишатен до Ср хатта цел и шаррат Потоа свъртете на првата улица десно. Фуманаев јаминен на инде аували шаряа. Сума Енатеф јаминен, а инде оуел Потоа возете право напред преко следната раскррсница. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي извините как أستغنم دو ايرودرومود من فضلك كيف أصل إلى المطار من فضلك كيف أصل إلى المطار Најдобро е да земете метро. Ал афдал ан тајхоз ал метро. Возете се едноставно до последната станица. Иркаб би басата, хата ахира махата. Иркаб би басата, хата ахир махата. За текстовите и книгите, посетете ја страната „Дуплове“ „Дуплове“ „Дуплове“